بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه فل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 وقالوا أَإِذا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فَالْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّأْكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد دليل ضعيف خائف مستجير سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله تتجاب جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزق لهم يوم فيقول فلَتَعْلَمُ نَفْسُهُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ طُرُوَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العلي العظيم